لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يربون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة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 ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم 118. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم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 أو آباء بعولتهم أو أبنائهم أو أبناء بعولتهم أو أبناء بعولتهم أو إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني أخواتهم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 ايَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَالَّذِينَ اسْتَعْفُوا الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ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 رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لا تلهيهم تجارة ولا بين عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتا الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار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 حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب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 114. فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين 115. ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أزلنا آيات مبينات لقد أزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم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 119. قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون 110. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 111. فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا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 لا تحسبا الذين كفروا معجزين في الأرض لا تحسبا الذين كفروا معجزين في الأرض ومؤاهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغ الحلم منكم والذين لم يبلغ الحلم منكم ثلاث مرات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 والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون لك حم فليس عليهم نجناح أي ضع نثيابهن غير فليس غير متبرجات بزينة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 أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلت بيوت فسلموا على أفسكم تحيّة من عيد الله تحيّة من عيد الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون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 ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئ بما عملوا والله بكل شيء عليم